وأما التلحين في الدعاء وترتيله كما يرتل القرآن والتغني به هذا أمر شائع بل شاع وهو مخالف للسنة وما عليه العلماء عليهم رحمة الله قال ربنا عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين فالدعاء يكون بتضرع إذا كنت تدعو وأنت تبكي كيف ستدعو؟ فينبغي للداعي أن يدعو ربه بتضرع واستكانه قال ابن تيمية رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن حديث رواه البخاري يقول قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن وان من تغنى بغيره فهو مذموم وذكى رحمه الله ان الالحان في الصلوات من محدثات النصارى كما في مجموع الفتوى بل قال الكمال بن الهمام الحنفي الامام عليه رحمه الله قال ما تعرفه الناس في هذه الازمان من التمطيط والمبالغه في الصياح والاستغلال بتحريرات النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية فإنه لا يقتضي الإجابة بل هو من مقتضيات الرد ثم قال ولا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال يقول ولا أرى تحريرا النغم في الدعاء يعني تدعو ربك وأنت تلحن قال كما يفعلوا القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال وما ذاك إلا نوع لعب كيف قال فإنه لو قدر في الشاهد يعني في المشاهدة سائل حاجة من ملك ذهب عند الملك عند الحاكم يريد يسأل حاجة ادى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه ها يعني يلحن صوته يطلب حاجته قال بتحرير النغم فيه من الخفض والرفع والتطريب والترجيع كالتغني نسب البتة الى قصد السخريه لما شخص ياتي يناديك يلحن اسمك تصور ما اريد امثل لست منشدا لو جاء شخص يناديك باسمك ويلح اسمك تقول هذا يستهزئ بك ويحتربك ثم أنت تنادي ربك وتلحن اسمه قال رحمه الله قال نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب إذ مقام طلب الحاجة التضرع التغني. فاستبان أن ذاك من مقتضيات الخيبة والحرمان وذالك قال في تصحيح الدعاء قال التلحين والتطريب والتغني والتقعر والتمطيط في, الدعاء في اداء الدعاء منكر عظيم ينافي الضراعة والابتهال والعبودية هنا فائدة وأختم بها عن علي رضي الله عنه وقبل ذلك فائدة مهمة ألاحظ كثير من أمه حفظهم الله ووفقهم لكل خير أنهم إذا بدأوا قيام الليل لا تكاد تقرأ دعاء الاستفتاح إلا افتتح الفاتحة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح قيام الليل بدعاء طويل أقصر شيء ورد في استفتاح قيام الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاتر السماوات والأرض حالما الغيب والشهادة أنت تحكم بأن معاذك فيما كانوا يختلفون اهدني لمقتله فيه من حقي باذنك انك تهدي من الى أصلاة المستقيم هذا استفتاح ورد في قيام الليل فينبغي مراعاة هذا الأمر فإذا عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه داود. وهذا يقال قبل السلام أو بعد السلام وبعضهم جعله في آخر, في آخر قنوت الوتر وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الودر قال سبحان الملك القدوس يقول ذلك ثلاث مرات ويمد بها صوته ويرفعه في الثالثة وفي رواية يمد بالثالثة صوته حتى ينقطع نفسه يقول سبحان الملك القدوس يرفع صوته ويمده في الثالثة حتى ينقطع نفسه ومن المعلوم عند الناس أقصد من ينقل الآثار من الصحابة والتابعين أن الصفة إذا خرجت عن الطبيعة نقلوها وذلك مد تكبيرات الانتقال تبقى على طبيعتها هنا لما خالف طبيعته قالوا مد صوته بها